لك را مدران يللا بيراو اختا ديلت سيت يا ني قراني غلمت انت كاني تفوسي انت تصص <تصفيق> طاب الزمن سنكم على ري ديكو تماك ماغيجرنا ها وانا وري لي دات ينيو توقوري او انتك فجن الاحفر ولالا ما خسرت غير لا در في لا ونتي كاتيه او انتكمك من الاحفر نرات ورد سراب قنيت سي وماني اي خسولي غمان نهبر إلا نيت ما دوري دركنا يشعيش روي يريز منو باس يزدار أولي يدي تهر أنا سنفري والمي اللي Ačiūrėk rūpėdė, kėdėjus, kuris tužkas gerinė, darit būdė bedra nab. Ma fokų nekotų nekotų, kuris, kuris, kuris, kuris, kuris, kuris, kuris. Ačiūrėk rūpėdė, kėdėjus, يحل نفر خالي بلي تقوم بسايا فينا أزمزة يا نوري إن يدي سيكي تنتهي تامون تراصم تسته أي ناد مويتيدا لكي تتاويني لنا Neri gaus tintis hanafto mari A diru sait ba ne mishad